أربعة، استمع للحوار وتحدث عنه مع أصدقائك، ثم اكتبه في دفترك الهاتف الجوال الجديد السلام عليكم وعليكم السلام، أي خدمة؟ ابني يريد جوالاً ماذا تريد يا سيدي الصغير؟ أنا بحاجة إلى جوال جديد وسريع أريد أن أرسل رسالة قصيرة إلى أصدقائي وأتجول في الإنترنت بسرعة هذا الجوال في العرض الآن لذلك كفر الجوال وحماية الشاشة بدون أجر وسعره معقول جدا هل يوجد معه سماعة؟ وأريد أيضا باوربانك وعصى سيلفي طبعا جهاز الشحن والسماعة في العلبة ولكن باوربانك وعصى سيلفي بالأجرة هل من الممكن أن نشتري هذا الجوال يا أبي؟ نعم ولكن بشرط ألا تنشغل بالهاتف الجوال كثيرا لا تقلق يا أبي أنا أنتبه لمسؤولياتي